<تصفيق> دم د تغني طيور القمر بنغام صداه لوحون الزهر تروي ببتي سمان نسيم الربيع وتعشيب بفرحا ذا و ع تقولها الام يا صحبو الي فبيننا حدائي يا الخبر فترقص حول الحدائل غمام ترتيل شوقا بلون المطر وتصغي الانام ورويدا نرويدا لي جرس السنين في السحر أحقا أنت نادت بهذا نجوم أحقا نوأشراق حلمون أغر أوانو التخرج إلى حباشوشان يا زفنتي ضرا كوه السهر وَأَخْذُهُمْ وَعَيْلِ بِيْسُو تَكْوَى بصبر وجد أبا ينكسر لتغدفتنا ننسي نناجتهاد آيا فرحة عرسها يزدهر فأزهر كون السعادات بشرا يسوق الهدايا لهذا الضفر وبين يديه تداعي بيارى شرائط فرح بادع الصور وأروات عنيق غصنا ناديا وترسوه حول نداه الدور إخاء ساقته عيون للطف فطعى لحب عمر تقول علي طاب انتظارك هيا فهذا النجاح جميل السير فألف غناء وألف سرر يلف رؤك بطبي وكني منارا ينير الحياة بعلمين يهذيب شعث البشر فصفق طير الربيع ابتهاجا وثغر الحكايا شاد بسور